نوعيّة <وبك تو> 2 ن propositions ثانين وتسعةون. propositions ثانين وتسعةون. propositions ثانين وتسعةون. propositions ما سُpara că sforai إنه يضايقني أنك تشخر إنه يضايقني أنك تشخر ما سُpara că bei așa de multă bere إنه أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا إنه أنك تشرب بيرة كثير هكذا m supărat că vi إنه يضايقني أنك تأتي متأخراً جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخراً جدا هكذا. <تصفيق> أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Cred că este bolnav. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. Cred că acum doarme. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. Sperăm să se căsătorească cu fica noastră Nămul أنه سيتزوج Speram să aibă mulți bani Nămul أن يكون لديه مال كثير أن يكون لديه مال كثير să fie milionar. Năamul în iacuna, milioneran. Năamul în iacuna, milioneran. Am auzit că soția a avut un accident. Hădsemiat în nezaujetăcă Hadathalaha Hadith. Hădsemiat în nezaujetăcă Hadathalaha Hadith. Auzit că este internată în in spital. Cățamiatul, enneha, tarcodubil mustașfa. Cățamiat, enneha, bil mustașfa. Am auzit că mașina ta este complet distrusă. Cățamiatul, enneha, să-i arăta că te-l să تالف تماما ما بكور ك ا يسعدني انك قد اتيت انه يسعدني ما بكور ك ڤا انترسهازو يسعدني انك مهتم انه يسعدني مهتم Bucur că vreți să cumpărați casa. Innehu yusaiduni annaka turidu şira al manzil. Innehu yusaiduni annaka turid şira al manzil. Mă tem că ultimul autobuz a plecat deja. Achșa an yakună ahiru bas cad gadar. Achșa an yakună ahiru bas قد غادر ما تَمْ كَ بَا تَرَبُوي سَ un أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجر ما تَمْ كَ نُو أَم بَنِ أخشى أنني ليس معي نقود أخشى أن أنني ليس معي نقود.